وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدينا فأتو بسورة من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 Onu subhanaka laa malana lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim qala yaa aadamu biasma'ihim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 وَإِذْ قُلْ لَّلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْ لَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّ مِنْهَا رَغْدٌ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فاضهبون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 وَاضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْكَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إن الذين آمَنُوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمَنَ بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئته وأحقت به خطئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 وبالوالدين إحسان وذِل قربة واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنًا وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ثم توليتم ثمّت وليتُم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا مثالكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثمّ أقرّتم ثمّ أقرّتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإيأتكم أسرار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم يمصرون ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل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 بل عَنَوْنُ اللَّهِ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَ أَنْمَاءَ رَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِأَسْمَى أَشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَيْ أن يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَيْ يُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 قُلْ فَلِمَ تَقْتُنُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوا للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَمَا كُنَّا مَعَاهُ عَهْدًا نَّفَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ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 فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمَسَ أَجْدَ اللَّهِ أَيُّهِ يُذْكَرَ فِيهَا سَمْهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا قُلَا إِكَمَا كَانَ لَهُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ دَخَلُوا إِلَّا قَوْمٌ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 الذين آتينا جم الكتاب يتلونه حقة لاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ يَخَاسِرُونَ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا ذَبْلَدًا آمِنَوْهُ وَأَزْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْكُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتْعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَطَّرَهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ وبيأس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بَنِيهِ ويعقوب يا بني إن الله صفا لكم الدين فلا تموتوا إلا فلا تموتوا إلا وأنتم مسلمون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 وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرأت قلبا وجهك في السماء فلن ولي أنك قبلة ترضها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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ الرَّبِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وَجْهٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً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 فلا تخشونهم وخشوني ولئتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسول منكم يدل عليكم آياتنا ويذككم ويذككم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني أذكركم وأشكرولي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين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 وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّبْعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَ نَتَبْعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما فِي في بطونهم إلا وَلَا ولا يكلمهم الله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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل احرم بالحر والعدل بالعدل والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فالدباء بالمعروف وادا الىه باحسان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 أَقُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ هِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبيانات من الهدا والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم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 قل هي مواقيت للناس والحج وليس بالرض بأن تاتوا البيوت من ظهورها وليس بالرض بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن بالرض من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 ليس عليكم جناح أن تبتغو شرّا من ربكم فإذا أثنت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من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 وَاتَقُ اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُك قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْحِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ يُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالْنَسْلِ فالله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة للإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء الله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 Mä sätän muulbetsa, huolla, حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا huolla,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 دين히 فيمث وهو كافر فاولائك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولائك واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله لآيك يرجون الذين رحمة الله والله غفور رحيم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 لِلَّذِينَ يُقْلُونَ مِنْ النِّسَاءِ هُمْ تَرَبَّصُ أَطْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَأُوْفَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَفُوسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ولا يحل لهن ان يكنتم ما قد الله في ارحامهن ان كنتم يؤمنون بالله واليوم الاخر وبعلتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أَنْ تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أن يخاف ألا يقي ما حدود الله فإن خفتم ألا يقي ما حدود الله فلا دونا عليهما في ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعدوها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 لا أي يقي ما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقومه يعلمون، وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، فأمسكوهن بمعروف أو سدحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا.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 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا مَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا مَا بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْيِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقَتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن قَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصَفُوا مَا إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاحٌ وَأَن عَفُوٌّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسقى وقوموا لله قالتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا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 فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا دُنَاهِ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ نَمِمَ عَرَفٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُتَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل تحمله الملائكة INNA FI DHALIKA LA AYATAN LAKUM IN KUNTUM MU'MININ FALMAMA FASALA TALUT BIL JUNUD QALA INNALLAHA MubTALI KUN BI NAHARIN FAMAN SHARIB MINHU FALAYSA MINNI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 وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 وأتينا عيسى بن مظيم البيانات وأيدهنه بروح القدس ولو شاء الله ما قد تتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيانات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلو ولكن الله يفعل ما يريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم من قدر أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلته ولا شفاع والكافرون هم الظالمون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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن, ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 ك الذي ينفق ماله رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله, فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبه والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت ثكلها ضعفين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 للفقرة الذين أحصر في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيا يحسبهم الجاهل أغنيا من التعف في بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سغضوا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبقه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربى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 وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُغُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَتْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمّله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل أم رأتان ممن مِنَ من الشهداء أنت ظل إحداهما أنت ظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبش شهداء إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم الَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا بِكُمْ واتقوا الله ويعلمكم الله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 Läheä, mikä sitten, ja alhaa, mikä لا Rabbimme ei ole tällainen, mutta se on. Rabbimme ei ole tällainen, mutta se on. Rabbimme ei ole إِلَّا مَا عَلَا طَاقَتَنَا بِهِ وَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعْفُ عَنَّا